وبارثنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارود ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم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 إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إيات لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبان الأولين